بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا لاخرة خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى Alem yijdek yetimen, fawa ve wujdek zallen, feda ve wujdek ailen, fagna. Fama yetimen, fala takher